أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحية إلي هذا القرآن لأذركم به ومن بلغ أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى.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 أذانهم وقراب، وإيروا كل آية لا يؤمن بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين.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 بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لماله عنه وإنهم لكاذبون. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي